استعان ب ح د الله من كل شيطان وبسمله باسم رحيم ر ح م ن رب عالم رازق ل ل أ ك و ا ن و ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي العدنان

ب د أ ت باذن الله أ و ل ا ص ل ا ة وتسليما على خير الملا محمدا بن عبد الله ومن تلا وبعد ف إ ن خير ما ن ب د أ به كل خطاب وخير ما نستدفع به العذاب وخير ما نرجو به من ربنا كل رشد وصواب

هو حمد الله العزيز الوهاب ربنا عليك توكلنا و إ ل ي ك انبنا و إ ل ي ك المصير و أ ص ل ي و أ س ل م على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه نعاه ربه لنفسه ونعى إ ل ي ه أ م ت ه ف ق ا ط ب ه بقوله

إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون يا نفس توبي ف إ ن الموت قد حان واعص الهوى ف إ ن الهوى مازال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه ن ح ي بمصرعه آ ث ا ر موتانا ما لي و ل ل أ م و ا ل أ ج م ع ه ا خلفي

ولكنني أ خ ر ج من دنياي عريانا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وقد ورد عنه أ ن ه وهو في سكرات الموت ي أ ت ي ه الملك جبريل ويجلس عند ر أ س ه ف ي س أ ل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الملك جبريل ويقول له يا أ خ ي يا جبريل

سل ربي من يكون ل أ م ت ي من بعدي سيعرج الملك جبريل إ ل ى رب ا ل ع ز ة جل في علاه ويخبره بما قاله حبيبه ومصطفاه وهو أ ع ل ى فيقول الله عز وجل للملك جبريل اذهب إ ل ى حبيبي ومصطفاي واقرئه مني السلام

وبشره باني لا اخذله في امته وبشره بانه اسرع الناس خروجا من الارض اذا بعثوا وانه اكرمهم على الله عز وجل اذا جمعوا وان الجنه محرمه على الامم كلها حتى تدخلها امته صلوات ربي والسلامه عليك سيدي يا رسول الله

وصلاه وسلاما على آ ل بيتك ا ل أ ط ه ا ر أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في مستهل هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة والتي ننقلها تكريما لهذا الراحل الكريم

ع ا ئ ل ة العزازي واهل هذه ا ل م ن ط ق ة ا ل ط ي ب ة ونحن نشارك الجميع واجب العزاء معنا علمين من اعلام القراء في مصر ف ض ي ل ة القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي فارس قراء صعيد مصر وقارئ ل ج ا ع ت ه ا ل ت ل ف ز ي و ن العربي والمقيم ب م ح ا ف ظ ة ا ل ج ي ز ة

معنى ايضا ف ض ي ل ة القارئ الاذاعي ف ض ي ل ة الشيخ علي محمود شميس قارئ ا ل ا ذ ا ع ة والتلفزيون العربي ايضا وسفير قراء مصر للعالم الاسلامي والمقيم بالقصاصين م ح ا ف ظ ة ا ل ا س م ا ع ي ل ي ة وخير استهلال لهذا البدء الطيب المبارك ايات بينات

وعن م ع ج ز ة ا ل ه ا د البشير سيدنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يتلو علينا ف ض ي ل ة القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي

قارئ ل ز ع ت والتلفزيون العربي والمقيم ب م ح ا ف ظ ة الجيزه سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا

ر ح موسوعه ن ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه

م ا ل م ش ر ك و ن نجسوا فلا ي ق ر ه المسجد الحرام

t h l n k e

ا ل ل ه م ن ف ض ل س ي

o h a n k y o

وقالت اليهود

私たちは。

おい、oh, hey.

d o n t

「今日の夜は」<スロー>

والله

متاع الحياة الدنيا فما متاع ا ل ح ي ا الحياة الدنيا

y o e

إ ل ا تنفروا يعذبكم عذابنا

م و ص و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

In the...

إ و ا ل ن ا ب ع ل و م ا ل ا س ل ا م ي

واجعل ك ل م ة الذين كفروا السفين

ت موسوعه ع ل ا ل ن ا وأي أدخوا ب ج ل و ي للعلوم ك ا ل ا ي ل ا م ي ه

وكلمه الله هي العلي والله عزيز الحكيم

الا ت ن ص ر و ه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ث ا ن ي اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا تعاليت يا الله اعطيت احمدا نعائمك العظمى وافضالك الكبرى ففي الغار باب الحمام لوقتها

وفي الغار ح ا ك العنكبوت له سترا ر أ ت ه عيون الكافرين فاغمضت وكان عمار الغار في عينهم كفرا فسبحانك اللهم تلك حمامه على بعثها الملعود حيرت الكفرى تلاوه مباركه فعدنا بها من فضيله القارئ الشيخ

محمود أ ب و الوفا الصعيدي القارئ باذاعته تلفزيون ج م ه و ر ي ة مصر ا ل ع ر ب ي ة والمقيم ب م ح ا ف ظ ة القاهره ة التلاوة المباركة أسادة بمحافظة وقد بحضور بحضور العمود ومدير وعمد وشيوخ حرسوا و القياديين الشرقية القرى قد أسادة مدير الإدارات أداء شرفنا شرفنا أثناء كما شرفنا الذين كما أيضا ا ا على ل ج

الى الاسره ا ل ك ر ي م ة وباسم الاسره ا ل ع ز ا ز ي ة س ي ا د ة اللواء فخر العزازي واشقائه والاستاذ حسن العزازي والد الراحل الكريم واشقائه وابناء عمومتهم واهل هذه ا ل م ن ط ق ة الشاكرين ط ي ب ة لكل من شاركهم واجب العزاء والشكر موصول ايضا لمخازن ا ل ف ر ا ش ة والاناره

إ د ا ر ة الحاد محمود خضر و أ و ل ا د ه والمقيم بالمنحر أ ي ه ا ا ل س ا د ة شكر الله سعيكم جميعا